أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم, كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظُر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم وضل عنهم ما كانوا يفترون وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أي يفهروا في أدانهم وقرى وإيروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوا كي يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وي يَؤُونَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِفُونَ إِلَّا أَنْقُسَهُمْ وَمَا يَشْرُونَ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ وَلَوْ تَرَى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 لَبَدَنَهُمْ مَا كَانُوا يَخُونَ مَن قَبْل فَلَبَدَنَهُمْ مَا كَانُوا يَخُونَ مَن قَبْل وَلَوْ رَدُّوا عادُوا لَمَعْنَهُ عَنْ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ وقالوا إنيا إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم ولو ترى إذ يقفوا على ربهم ولو ترى إذ يقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بنا وربنا قالوا بلى ربنا قال فذوقوا العذاب قال فذوقوا العذاب قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءت مساعدة حتى إذا جاءت مساعدة ضرّت قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها قالوا يا حصرتنا على ما فرّطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم قد خسر الذين كذبوا بالنقاء جاءت مساعة بقتة قالوا قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزروا